أنا القران رباني وعلى في الورا شاني القران رباني وعلى في الورا أنا انا القران ادبني انا القران نقاني القران ادبني انا هم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني نجوب في هدايتهم منار لكل حيراني طاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني تعاد في الدنى أيدي لهم زرع بألطاني لهم غرس بفردوس رعاه تشرق شمسنا يوماً سيخرج فجرنا العاني ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني ويعلو ذكر قرآني أنا القرآن رباني وعلا في الورشاني أنا القرآن رباني وعلا في الورشاني أنا القرآن أدري انن القران نقاني انن القران وادبني